يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فان انه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمه ولولا فضل الله عليكم ورحمه ما زك منكم من احد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 يومَئِذين وَِّيهمُلهَّ بِينَهُم الحَحقق وَيعلمونَ أن اللهَّه هو الحَُّ البُبين الخَبثاتُ للِخَبثينَ وَالْخَبسُونَ للِخَبثات وَطباتَُ لل الصَّبينَ وَوبونَ للِويبَاد أُنائِكَ مُبَأُونَ مِ مَِّا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 فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن طُلِبَ لَكُمُ الْإِرْجَاعُ فَارْجِعُوا وَأَذِّنُوا لِلَّذِينَ الْكَافِرِينَ وَاذْكُرُوا مَا يُتْلَىٰ فِيهِ مِن رَّبِّكُمْ وَاتَّقُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم ليس عليكم جناح أن بيوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ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 وَقُلِمُؤمِنات يَغْوقْنَ منِنْ أَبَصَارِ وَيَحفَقْن فوجَهَُّ وَلَا يُبدينَ زينَةَهَُنَّ إِللا إِللاا مَا وَهَرَ مِنهَا وَالْيَغُرِبنَ بِقُمُره على جُوبِهٍ وَلَا يُبدينَ زينةَهُنَّ إِ ل لِبُولةِهِ أَوْأَبائ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يغربن بارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وآكحل أياما منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم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 على البغاين اردنا تحصيا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد الكارهين غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينا ومثلا من الذين خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ فَتَلَمَّنَ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوره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 شَاءَ وَيُغْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالُ اللَّهِ هُمْ تِجَارَتُهُمْ وَلَا بَيْعٌ عِندَ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم منه فَأُولِي وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حسابه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 فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق اللَّهُ ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 وَن أَيُّ حَيٍّ فَاللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ بَل أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا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 وَمِلُ الصوالِحَاتِ لَ يَستَخفَهُم في الأرقُ لا يستَخْلِفًا النَّهُم في الأررضكَ مسَْخلَفَ الذيينَ مِن قبلَهم وَلا يمَكِن لَ بينَهُم الذيذرتَوال وَلا يمَكِنَ النِ لَهُذينَهُ الذيِرتَولَهُ وَلا يُببيل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 وَقيم الصولاةَ وَآادُ الزَّكةَ وَأَطيع الرسُولَ لعلكُ تُرحبُون وَقيم الصولا تَوآادَ الزَّكةَطيع الرسُولَ لعلَّكُ تُرحمون لا دَحسَبًا مِن الذي عينكَ فرَوم جِزينَ فيِي الأرض وَمأوو رُوَلَ بِكسَمَص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 وَإذاَا بَغَق وَإذاَا بَلَغَ, وإذا بلغ الأأَفالُ مِنكُمحُلُ مَ فَنْ يَستَأذِنكَ مَسْتَأذنَّينَ مِنْ قَِهِمْ كَذَلِلكَ يُبَين اللههُ لَكُلُم آياتهِ واللَّهُ عَليِيمٌ حَكيب